بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخوك الله ثم ما بعد وصلنا بحمد الله وطوله إلى قول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريق صح كده شعب؟ صوت واضح؟ أما أعزكم دايماً إيه مسألة الصوت ديت تتابعوا معي باستمرار بحيث لو انقطع أخذ بالي تمام تمام وصلنا طبعا لهذه الايه من كتاب العظيمه الجنه والنار في المعهد القراني الدعوي في الدعوه تمام يا قول القرطبي قال قال القرطبي المصنف بقى كتب قال القرطبي وقيل هذا الضرب اللي هو لو ترى ان يتوسل الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم وقيل هذا الضرب يكون عند الموت وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون او يصيرون بهم إلى النار وذوقوا عذاب الحرب يعني بيقولك ان غفظ الضرب في الآية ضرب الملائكة للكفار ورد بين حدثين الحدث الأول ولو ترى إذ يتوفى يبقى عند التوفي اللي هو عند الموت وبعدها يضربون وجههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق يبقى هو الحدث الثاني ذوق الكافرين لعذاب الحريق فهل الضرب عند الموت أم عند دخولهم النار قولين لأهلال واضح شباب يبقى قال إيه وقيل هذا الضرب يكون عند الموت وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار وذوقوا عذاب الحريق قال الفراء المعنى ويقولون ذوقوا فحذف يعني يضربون ويقولون ذوق وعذاب الحريق تمام وطبعا حذف الـ الـ يقولون هنا تحتمل اشياء اخرى يعني تحتمل معاني اخرى لكن هنا على اللي عمنا في الايام الموجود في تفسير تمام وقال الحسن <تصفيق> هذا يوم القيامة تقول لهم خزنته جهنم ذوق عذاب الحريق ورؤيا ان في بعض التفسير أنه يكون مع الملائكه مقامع من حديد كلما ضربوا كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات يعني المقامع ديت اللي هي ايه زي القربان كده تمام او حاجه عامله زي الشوم حاجه مقمع حديد كده تمام فكلما ضربوا التهبت النار في الجراحات يعني مكان ما بيضرب الجرح نفسه يلتهي بنار فذلك قوله وذوقه عذاب الحريق يعني الضرب العذاب على الحريق ده مش جهنم. ده حريق جهنم ضحريق الضرب ان الضرب نفسه بيلهب النار في الجراحات فهمته المعنى ده شباب والذوق يكون محسوسا ومعنى يعني ممكن نذوقه عذاب الحريق ان الضوق له باللسان وده اللي هو المحسوس والمعنى يعني هيقول لك ذاق وبال امره هو هجيب ايه وبال امره ويدوق ازاي لا ذاق يعني احس وشعر تمام وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار تقول اركب هذا الفرس فذقه يعني جربه يعني وانظر فلانا تذوق ما عنده يعني اختبر مثلا معايا شباب طيب دوت المعنى الايه الاجمالي الايه طيب تعالوا مع بعض نتامل بقى في الايه الراضي رحمه الله كان اورد معنى جميل جدا في مساله ضرب الملائكه للوجوه والادبار يعني هو بيقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ليه الوجوه والادبار بالذات يعني مكان ممكن يضربونهم وخلاص يبقى ضرب مطلق او يضربون إيه مثلا ايه ايه يعني مثلا ايديهم وارجلهم صح وممكن يضربون ظهورهم وبطونهم لكن لماذا خص الله عز وجل الوجوه والادبار حد كده يقول لي فائده يصل اليها او يتامل فيها امم في ان قربته يعني اختنا مريم تقول لان وجوههم هي التي ايه يعرضوا ايه؟ يعرضوا بها صح كده وامته الرحم امته ايه ام رحمه ام رحمه تقول الوجوه التي كانت لا تسجد لله جميل معنى حلو بس احنا برده لسه ما وصلناش للاضبار ما هي هو في ارتباط بين الاثنين ترتبط بين ذكر الوجوه والادبار معا طيب ها, ها وضح شيء احنا ما نيجي نقول اه جميل ام الدحداح الرابط خالص بتقول الوجوه الوجه هو اشرف شيء في الانسان والادبار لاعراضهم جميل هي كده الرابط خالص اه اقول لكم برضو حاجة اتقرب اكتر الانسان لما اه بيقبل على شيء بيواجهه بوجهه صح ولما يعرض عن شيء بايه بيوليد بر صح يقول لك ولا ولا, ولا الأذبار يعني أعطاهه ايه ظهرة وأعرض عنه يبقى الأذبار دي علامة الأعراض فعلا زي مودة حالت والوجوه هي علامة الإقبال تمام طيب برضو نوضحها أكتر أو نقول لتفصيل أكبر إنها أو المعنى كما قاله الرازي انهم كما أعرضوا عن الحق بوجوههم وولوا ادبارهم تمام وكما اقبلوا على الباطل بوجوههم وولوا أدبارهم للحق دي تمشي دي تمشي فانهم يضربون على وجوههم وأدبارهم يبقى ايه يبقى مسألة الوجوه والأدبار ليه لأنهم أقبالوا على الباطل بوجوههم وولوا الحق أدبارهم فكانت نتيجة ذلك او عقاب ذلك أن ضربوا على وجوههم وأدبارهم وضحت يا شباب وعرفنا أن, إيه؟ إن وذوق وعذاب الحريق آه يبقى جزاء من جنس العمل فعلا زم أختنا مريم تقول وكلمة وذوق وعذاب الحريق عرفتنا إيه عرفتنا ان اللي هي معناين إما ان هم يساقون الى عذاب الحريق يعني الضرب ده بيكون وهم يساقون الى عذاب الحريق او ان الضرب دوت هو بنفسه الذي يذيبهم الحريق لان كما قال الفراء او كما قال الحسن لا مش الحسن قال وروي في بعض التفاسير انه يكون الم... ما قالش من قال يكون مع الملائكه مقاعد من حديد كلما كل... ضربه التهبت النار يبقى نفس المقمع هو اللي بيولع الجراحات وضحت يا شباب يبقى احنا كده فهمنا ايه فهمنا المعنى الاية الحرفي نفسه تمام الوجه والادبار وايه اين يكون الضرب والكلام ده وفهمنا المعنى اللي هو المعنى ضرب او المعنى ال... عايز اقول ايه المعنى اللي بيرسخه اه الضرب او المبدأ اللي بنستنتجه من من كيفية الضرب اللي هي الجزاء من جنس العمل واضحة يا شباب طيب يتبقى معنا نقطة ثالثة بقى اللي هي الفائدة الدعوية من الاية سواء لنا احنا او للمدعو دي بتاعيذكو بقى يعني ملعبكو ده بقى انتو ايه انطالكو فيه اكتبوا اللي عندكو وانا اعقب عليكو اصراء تقول توضيح الدعوة بمثال. ايه والله فكرة جميلة هو ما كانش ايه هو ده طبعا مش فائدة من الاية الوحدها بس هي ايه فكرة جميلة ايه ما... مسألة انها توضيح للدعوة بالمثال. ماشي. لا بس احنا عايزين بقى ما اختصت به الاية. ايه هو المثال? طبعا مسألة توضيح للدعوة بالمثال ده مبدأ عام هيقابلنا في ايات كثير جدا. تمام? انتوا فين يا شباب في فوائد دي كان في اخت اسمها اظن ناهد او نهاد وكان في انا الله اظن او حاجه زي كده الناس دي فين دول كانوا دايما مجتهدين في موضوع الامثله الدعويه دي او الفوائد الدعويه طيب الناس الموجوده ما فيش خالص ما فيش حد عايز يتكلم احنا معانا كام حد يا جماعه احنا معانا 21 على الغرفه الان طب انتو الواحد وعشرين اللي موجودين دول معانا سمعنا يعني طب اللي سمعنا كده يكتب واحد وهنعدل الوحيد واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة مم. تسعة بس اللي بسمعه وبيت الناس فين يعني ال ال 12 الباقيين فين؟ فالحين ال الجهاز ومشوا فين يا شباب؟ فين الناس طيب؟ هنعتبر ان في عشرة مثلا طيب العشرة دول فيين طيب يقولوا ايه احنا كنا بنشرح قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق جميل شرحنا الاية ولم نفاهم معنى ان الملائكة تضرب الايه الكفار على وجوههم وادباري جميل فقلنا ايه علاقة الضربة على وجوه الادبار خلصنا في الاخر او وصلنا إن معنى هذا الضرب انهم اقبلوا على الباطل بوجوههم وولوا الحق ادبارهم فعقبهم الله بجنس العمل ان هما ايه الجزاء من جنس العمل ان هما اتضربوا على وجوههم ادبارهم جميل ايه بقى الفائدة الدعوية معانا من هذه الاية انتم شو تفعلين معايا وكده مش هنكمل معاكو هاسبكو النهاردة كده لو ما تفعلتوش مش هنكمل هنقف عند الايه دي ومش هنكمل هم مش عارفين ازاي جماعة يعني الوقت دي انتي لما فهمتي اختنا مريم بتقول مش عارفين اه... انتي ما فهمتي معنى الاية تمام اثر عليك في ايه ايه اللي انت استفدتيها وفي نفس الوقت عالفايدة اللي انت استفدتها هي اللي انت هتدعي الناس اليها ما انا استفدت ان انا اعمل كذا فهقل للناس برضه اعملوا كذا او استفدت ان انا ما اعملش كذا فيبقى انا برضو ايه احذر الناس من مسألة دي ايه كذا بقى ان انا استفدت ان انا اعملوا ايه كذا لا انا استفدت ان انا معاملوش ايه يعني هنقول ايه ما انا جزاء من ده وصلنا يعني عايز امثلة او عايز هتقول ايه جميل حالو اقرضنا شوي اوه يعني اختنا ماها بتقول عدم الاعراض عن امر الله جميل اه جميل اختنا هناك بتقول فايدة جميلة برضو هي مش متعلقة بالاي قوي بس كويس هبتقول له ابتعدت عن طريق الله سيكون ذلك سببا في اعراض الله عنك وادبار واتبهر عنك كل خير في الدنيا والاخر جميل عدم الاراضة عن الحق وتولي الباطل جميل ممتاز طب ما انتم بتقول اوه كويس انا عايز بقى يتطوروا من الخطاب ده اكتر ده معنى ان انا مسلا بدعو بعض الناس للصلاة او بدعو واحدة اا او انت ابتدعي واحدة بنت اا او صاحبتك ليه الحجاب مسلا فبقول لها او انت بتقول لها من ضم الكلام بقى هو مش هيبقى كله ترهيبي يعني بس اما اجيب حتة الترهيب ما هيبقى في ترغيب وفي اقناع وفي ترغيب في حاجات كتير هعملها فلما اجي في حته الترهيب اقول لها اوعي انك تعرضي عن ان انت تمتثلي امر الله سبحانه وتعالى بالحجاب لان الله سبحانه وتعالى قال في حق الكفار ولو ترى يتوصل الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واذبارهم وذوقوا عذاب الحريق والمفسرين قالوا للضرب على الوجوه والأدبار لأنهم أقبلوا بوجههم على الباطل وأعرضوا بأدبارهم عن الحق فالذي يقبل بوجهه على الباطل على سماع الأغاني وعلى التبرج وعلى مصاحبة الولاد وعلى كذا وعلى كذا بوجهه ويعرض عن الحجاب وعن حفظ القرآن وعن الصلاة وعن وعن سيبقى له جزء من هذا العقاب أنه ممكن أن يلاقيك تضربه على وجهه ودبر صح كده؟ انا ممكن ادخل دخلت انا لايه الـ الـ المعنى بتاع الايه في الجملة مفيدة او في ام رحمة بتقول فايدة جميلة جدا بتقول لا تيقس من تفاخر اهل الباطل بنفسهم فموقف يوم مقيمة مهين بالنسبة لهم جميل جدا ان فخر اهل الباطل بانفسهم في الدنيا سينقلب اهانة لهم يومك. جميل معنى جميل جدا ايب اتخيل اتخيل المعرض عن امر الله اللي بيتكبر وفكر نفسه حاجة ولو ايه ما دوت واللي انت شايف انه هو قدام الناس عظيم ده يوم القيامة سيأتي ويضرب على وديه ودبر ويوهان امام الخلق اجمعين فلا ايه فلا تنبهر بما هو فيه من من الكبر او الفخر او المكانة جميل ممتاز جدا حالو حد تاني عند تعليق او اضافه اخونا يسري يا كل يحصل العكس فالملتزم يضحك عليه العاصي او يضحك عليه العاصي يوم القيامه في الدنيا ثميات يوم القيامه ايه ويوهان العاصي ويكرم الطائع صح جميل برضو طيب ننقل الآية لبعدها طيب ناخد بس كمان آية ونقف بها ان شاء الله قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات الجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم قال القرطبي قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات الجنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها الأنهار وقد تقدم في البقرة أنها تجري منضبطة بالقدرة في غير أخدود يعني ربنا سبحانه وتعالى بقدراته يجريها في غير أخدود يعني من غير ما يبقى في أناية أو قناة مش فيها مشي كده فوق, فوق الأرض فاهمين يا شباب؟ خالدين فيها ومساكن طيبه